بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عيس قاف كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 111. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 112. له مقاليد السماوات والأرض 113. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 114. إنه بكل شيء عليم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 112. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب 113. وأمرت لأعدل بينكم 114. الله ربنا وربكم 115. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم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 113. هجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب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 117. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور 118. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون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 117. إنه بعباده خبير بصير 118. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد 117. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير 118. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم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 وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ عِلْمٍ فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 117. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون 118. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء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 117. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم 118. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل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 117. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكر 118. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير